ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارِ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَخْشَوْنَ الْعِبَادَ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ وَاتَّقَيْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِمَا تَعْمَلُونَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ